اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وعلمنا إيبادتك اللهم اعيننا نسلك الهدى والتقوى والعفاف والغنى اللهم على كلمة الله وكلمة الحق ودين الإسلام في كل أنحاء العالم واشرح صدورنا وصدور عبادك في كل أنحاء العالم إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا واستخدمنا في هذا الشأن وضع لنا الود بين عبادك في السماء والارض واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراطين المرضيين الصافين. المحبين المحبوبين آمين وصلي وسلم وبارك الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم